يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع